minä mm -hmm. القام إذا تلقى وَالْعَالَمُ you <laughs> can والقمر إلا ثمازا والنهار إذا ونفس وما سواجا فألهمها تجورها وتقواجا <متصفيق> قدر من خمن ذا وكن دو خمن ذا الله رحمت Lord. Oh. فقرأها <تصفيق> فذم ما ذين غمرت بهن <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم الله في كتاب الذي خلق خلق الإنسان من معلق And <laughs>